وَإِذَا أَقِينَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَا نَأَأَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يهتدون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 واشكر الله لله إياكم إياه وتعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل بِهِ أهله بغير الله ثَمَنِ الضَّرَّ مَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَنَا اسْمَعْ لِي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِن ونَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَّا إِكَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّي هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, والملائكة والكتاب والنبيين وآت المان على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقوم الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن كاظمين الغيظ والصابرين في البأساء عند الضر راء حين البأس أولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا قُتِب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأوثا بالأوثا فمن عفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء غا إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنْيَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَنَاقُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قوتوا عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا حقا على المتقين تنم بدنه بعدما سمع فانما اثمه على الذين يبدلون ان الله جميع عليم فمن خاف من نصا جنفا او اثما فاصلح بينهم فاصلح بينهم فانا اثم علي ان الله غفور رحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم, لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعددا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَا تَطْوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ الْلَّهِ وَأَتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِذًا كنتم, كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 ولتكمن العدة ولتكبر الله على ما قداكم ولعلكم تشترون وإذا سألك عباد عني فإنني فإنني قريب فإنني قريب أجيب دعوة التقرب قريب نجيب دعوة الداع وإذا سألك عبادني فإنني قريب فإنني قريب نجيب دعوة الداع إذا دع فاليسجِبُ لي واليؤمنُ بي واليؤمنُ بي لعلهم يرشدون خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي علم الله وأنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفاكم فالآن باشرون وبتغ ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا وقلوا واشربوا حتى أتبرج لكم الخيط الأبيض من من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام ان نل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم, لعلهم يتقون ولا تكنوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا وتدل بقنا إلى الحكام لتكلوا فريقا لتكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البيوت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ كَمَثَلِ جَزَاءِ الْكَافِرِينَ فَإِن يَتََّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّقَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِذَا أُحْسِرَتٌ فَمَسَّ يِشْرَى مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِذَا أُحْسِرَتٌ فَمَسَّ يِشْرَى من الْهَدِي فإن أحشرتم فما السيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 أعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر المعلومات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 فإذا أفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله تذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعاك الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله, الله خذت العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبس من عادة ومن الناس من يشني نفسه وبتضا أمرضات الله والله رأف بالعباد يا أيها المدينة من دخل في السلم كاف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 يهم الله في ظلم من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإن الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينه ومن يبدل عمت الله من بعد ما جاءت فإن الله فإن الله شديد العقاب زجنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 وأنزل عليهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختنفوا فيه ونختنف فيه إلا الذين أتوه من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ونختنف فيه إلا الذين من بعد ما بينهم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 سَاءَ وَطَأْنَ وَزَنَزَنُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وهجروا وجاعدوا وجاعدوا في سبيل الله وداع.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 واثنهم ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يفقون وللعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى والإصلاح لهم خير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 ويسألونك عن المحيض قل هو أدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى, حتى يطهرن فإذا تظهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءٌ أُحْرَثُ لَكُمْ فَأَتُحْرَثَكُمْ أَنَا شِتُمْ وَقَدْمُ لَأَنفُسِكُمْ وَقَدْمُ لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَقُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُوا وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ الناس، وَلَا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ الله سميع عليم لا يؤاخذكم الله بالغ في أيمانكم.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 وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن نَادَرَجَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اطْنَاقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إن خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولائك فاولائكم الظالمون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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا بمعروف بِمَعْرُوفٍ فَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نفسه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 وَإِذَا طَمِقَتْ مُنْسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستطيعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجهن يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرات فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم بيه من خطبة النساء أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم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 ومتعوهن على الموسي قدره على المقتل قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فنطتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَنْتَ فَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَنْتَ فَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ صَيِّرْ احْفَظُوا عَنِ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ وَاسْطَوُ وَقُومُوا لِلَّهِ وَقُومُوا لِلَّهِ طالتين. إن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وللمطلقات متعم بالمعروف حقا على المتدين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم لعلكم تعقرون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوخ وهم ألوخ حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ مِنَّا آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ مِن مَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذلك لَآيَةً لكم إن كنتم مؤمنين فَإِذْ مَاءَ فَصَنَّطَ آلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِنَّ من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا نعطاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم مناق الله قال الذين يظنون أنهم ونا الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئات كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ونعم ما درزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرخ علينا صبره وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه, وعلمه مما يشاء فس بعضهم ببعضٍ فسدت الأرض ولكن الله ذو حظٍ على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك من المرسلين تلك الرسول فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم ساقه بعض درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وانيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمن من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يسمع ما يريده يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُمَّ لَائِهِنَا إِنَّهُمْ الله لا الله هو الحي القيوم لا تأخذ غوسلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي, الذي يشفع ويندغو إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقال السمسك بالعروة المثقلة في صام والله سميع عليم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 ثُمَّ أَمَدُّهُمْ يَأْتِيَنكَ سَعْيًا وَأَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كانت حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجرهم لهم أجرهم عادراً ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولم معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أداه والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذى كالذي ينفق مال غرآ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مَثَلُ نُغُوكَ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِن أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُنَّهَا ظَعْفَيْنِ فَإِنَّمَا يَسقِي الَّذِينَ أَنفَقُوا وَابِلًا قَطْرًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبى وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ ولستم إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسْأَلُوا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء من عباده يؤتي الحكمة من يشاء وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أَلُوْا الْأَلْبَابَ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَتْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ انتم من الصدقات فنعمه وان تخفوا وتكتموا الفقراء افهو خير لكم فهو خير لكم عند ربكم وان تخفوا وتعطوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 للفقرة الذين أحسنوا في سبيل الله. للفقرة الذين أحسنوا في سبيل الله. لا يستطيع نضرب في الأرض يحسبهم الجاگل أغنياء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق تعرفون بسماعهم لا يسألون الناس الحافة لا يسألون الناس الحافة وما تنفق من خير فإن الله فإن الله بجيء عليم الذين ينفقون أموا لهم بالليل والنهار بالليل والنهار وعلى آليا فلهم أجر من ربيهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ذلك بأنكم فغلوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه من ربك فتغ فتغ فله ما سلف فله ما سلف الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم في خالدون يمحق الله الربا ويُرب الصدقات والله لا يحب كل كفار النّهيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجورهم عند ربهم لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ياق الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا يا قوم المؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله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 تعلمون، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا وَلَا يَبْخَسْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أي وَسَشْدُ شَيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمَرَأَةٌ مِمْمَنْ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّعَدَاءِ أَتَظْلَلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَانِ وَلَا يَأْبِ الشُّعَدَاءُ إِذَا مَدُو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 ولا يطغوا ركعتين ولا شيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله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 تناو لنا، تناو فصرنا على القوم الكافرين.